خذ هذه الوسيلة السهلة واليسيرة جدا لتحصيل رحمة أرحم الراحمين ما راح تكلفك فلوس ولا تكلفك جهد أبدا شي المطلوب عيل؟ قال تبارك وتعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون استغفر طبعا الاستغفار فوادة كثيرة جدا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا كذا بالاستغفار ومن فوائد استغفار وفضاء له لعلكم ترحمون يا أخي أكثر من الاستغفار وانت رايح وانت آي وانت في السيارة وانت على الفراش قبل الله تنام بالعمل وانت تسمعني الحين بس تحريك اللسان فقط استغفر الله واتوب إليه ربي اغفرني واتوب علي إنك أنت التواب الغفور هذا الاستغفار راح تشوفه يوم القيامة إذا كثر بصحيفتك قال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وهي شجرة الجنة ثم إن الله تبارك وتعالى يكتب لك الرحمة بكثرة استغفارك